بسم الله الرحمن الرحيم الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجب أن جاءهم ماذر من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 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أغواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أغواب وشددنا ملكه وآتيناه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 بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكران أولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن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 إن هذا نرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتح ممن معكم لا مرحبا بهم انهم صانوا النار فانوا بل انتم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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 قل ما أسألكم عليهم من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.